إن أرادتم أن شامةً بين الوراء فاقتفو هذا رجال للمال صطلا إن, أن تكونوا شامتا بين الوراء فاقتفو هذا رجال للمال زيد وسيد وسيد وسيد وسيد ان تكونوا شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي صفرا ان ارادتم ان تكونوا شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي صفرا جيل زيد ورسيد ومعاد والبرى هم نجوم في الدياج وعلى الباغ رجوم هم بدون تجلت لا تواريها الغيوم هم نجوم في الدياج وعلى الباغي رجوم هم بدور قد تجلت لا تواريها الغيوم كلهم جد وعزم كلهم غيث عميل إن أردتم أن تكونوا شاغة بين الوراء فاختخوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أرادتم أن تكونوا شامة بين الورى فاختخوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وعسيد ومعاد والبرى طلقوا الدنيا وعاشوا في نواحيها ما أرض سلاماً وعلوماً وفضائل قلقوا الدنيا وعاشوا في نواحيها مشاعل، ملأوا الأرض سلاماً وعلوماً وفضائل وهدوا كل ضليل عن مدى الإسلام ما فاختفوا آثار جيل للمعالي صفرا إن أرادتم أن تكونوا شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي صفرا جيل زيد وأسيد ومعاذ والبرى فمتى فمتى ما بأيدينا هدمنا فمتى فمتى فمتى قومنا بني فمتى فمتى ما بأيدينا هدمنا فمتى فمتى ليس يجدين التباهي بقبيب والمثنى لن يزيل البغي عنا قولنا كنا وكنى لن يزيل البغي عنا قولنا كنا وكنا فمتى يقوم نبني ما بأيدينا هدى ان تكون بين الورى فاقتفوا آثى رجيل للمعالي صفرا ان اردت أن تكونوا شابة بين الورى قفتحوا آثار جيل للمعاد سطرى جيل زيد وغسيد ومعادم والبرى